والذين سعوا فيه آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهديه إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقوا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 إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ أنيب ولقد آتينا داود منا فضله جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سبواته في السرد وعمل صالح إني بما تعملون بصير ولصلي ما نريحه دوها شهر ورواحه شهر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 في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة جنة عن يمين وشمال كلوا رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثي وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ان يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قالوا اترفوها ان بنا ارسفتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يدبر يشاء وَمَا يَقْدِرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا ۗ زُلْفَاءَ إِنَّمَا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضَّعْفِ بِمَا عملوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْتَعْوُنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ رُحْبَرُونَ قل إن ربي يبسُّ الرزقَ لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا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 این <تصفيق> وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هذا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَّذِيرٍ من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَةً وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْرُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَمْ تَقُومُونَ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بِنَادِي عَذَابٍ شَ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 وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِلَابٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قبل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ